ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مِنْ قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ العزيز الحكيم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 12. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 13. بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 14. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن نَقُم اولياء الله من دون الناس فتمنوا فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إِلَى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا في الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فَذَكِّرِ الْعَقْلَ وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الله وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين